بسم الله الرحمن الرحيم سورة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 أربعة شهادات بالله إن إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤ عنها العذاب تشهد أربعة شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله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 الله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمة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 يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم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 حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تددوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه وأذكى لكم والله بما تعملون عليهم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 وقل للمؤمنات يغبضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين, زينتهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بقمرهن على بيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهم إلا لبعولتهن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 ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجادة للزجادة كأنها كوكب لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس النار نور على نور جهد الله لنوره من يشاء ويغرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها يسبح له فيها بالغدو رجال, رجال لا تلهيهم تداره ولا بيع عن ذكر الله ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه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 لا سلام بقياتي يحسبه الضمآن ما حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب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 نسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله انك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يجري سحابا ثم يؤلف بينه ثم يُألف بينه يجعله ركما فترى, فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء وينزل من السماء من دبال فيها من برد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 قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعناهم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما فإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق مُذْعِنِينَ أَفِي الذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون أولى إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم, ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم وَمَن ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك, فأولئك هم الفاتحون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 ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي اغتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ يَا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 طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم فإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا, فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم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 ان تاكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت ابائكم أو بيوت امهاتكم او بيوت اخوانكم او بيوت اخواتكم او بيوت اعمامكم أو بيوت, أعمامكم أو بيوت أو خوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا دمي عن أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية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 قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرَدُّونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ